صلاح الأمة في صلاح شبابها ساعة من خش المساجد ونجد المساجد ملآن باللحى البيضاء ملآن بالشيوخ الذين شيخهم سنهم إذن هذه أمرت شر إذن الإسلام ذاهب وساعة أن ندخل إلى المساجد فنجدها قد امتلأت باللحى السوداء ساعة أن نجد العمرات والحج قد امتلأ بالشباب إذن الإسلام قادم الشباب ساعد الأمة القوي أملها المرجو غدها المرتقب قلبها النابض روح الأمة وقوامها من أجل ذلك نرى أن أعداء الإسلام يركزون حربهم وحرابهم على شباب المسلمين لإفسادهم بالمخدرات بالمواقع الإباحية بشغلهم بالأغاني بالأفلام بهيافات الأمور بتوافه القضايا ولا حول ولا قوة إلا بالله الشباب والساحر المستديره، الشباب وجنون القرى إنني أتكلم في هذا الموضوع في هذه الليلة على استحياء أتكلم في هذا الموضوع والخجل والحياء يملأ قلبي ففي الوقت الذي يذبح فيه شعب فلسطين وفي الوقت الذي تحاصر فيه غزة ويجوع أهلها ويموت بعضهم جوعا ويموت بعضهم لأنه لا يجد دواء ففي الوقت الذي يصحق فيه شعب العراق وتستباح حرماته وتسرق خيراته وفي الوقت الذي ينزف فيه بل يسيل فيه طوفان من الدم بين المسلمين في الصومال وفي الوقت الذي تنزف فيه دماء المسلمين على أرض أفغانستان في هذه المحن بين هذه الأشلاء بين أنقاض الذل الذي تغرق فيه الأمة بذنوبها وبعدل الله فيها في هذا الوقت نجد الشباب ينشغلون بالكرة أيما انشغلوا في الوقت الذي يتآمر فيه أعداء الإسلام على استئصال شأفة الإسلام نجد مئات الألوف وأحد الملايين من أبناء أمة الإسلام ينشغلون بالكرة أكثر من انشغالهم بواقع الأمة المرير بهذه المحن بهذه الظلمات بهذه المرارات التي غرقت فيها الأمة حتى الثمانة من شباب المسلمين مع الأسف من يحفظ نتائج المباريات أكثر من حظه للآيات البينات إي ورب الكعبة أقسم بالله على ذلك من شباب المسلمين من يحفظ نواعيد المباريات ونتائج المباريات والنقاط التي تحصل عليها الفرق أكثر من حظه لآيات القرآن الكريم كان بودي أخذ كاميرا وأجول بها بين الشباب وأسألهم بنفسي عن بعض آيات القرآن عن بعض أسماء السور عن بعض أسماء الصحابة وأسألهم عن المباريات وعن لاعب الكرة أنا على يقين أن النتيجة كانت حتما سيكون ملؤها الخزي ولا حول ولا قوة إلا بالله.